الكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مضاع ثم أمين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 مستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.